يا إن سمعنا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم أنا أجيب الله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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلِيسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفَرُونَ فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُلُوَّ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون